بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ إِنَّا أَرْسَلْنَا مُحَمَّدًا إِلَى قَوْمِهِ أَن أُنْذِرَ قَوْمَكَ مِنْ قَبْلِ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 لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا وَاللَّهُ أَنْبَتَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا والله جعل لكم الأرض بساق لتسكن منها سبل فجاجا قال نوح رب إنهم عصوني والتبعوم الذي يزده ماله وولده إلا خسارة وما كر مكر وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن والدا ولا سوا عن ولا يغوث ويعوق ونسر وقد اضلوا كثيرا ولا تذل الظالمين الا طالا مما خطي